بسم الله الرحمن الرحيم يا ايها الناس اتقوا ربكم ان زلزله الساعه شيء عظيم يوم تنها تذهل كل مرضعه عما ارضع وتضع كل ذات حمل حملها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 فلتبلو أشدهم ومنكم من يتوفى ومنكم من يرد إلى أرض للعمر لكي لا يعلم من بعد علم شيئا وترى الأرض هامدا فإذا أنزلنا عليها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 وَأَنَّ السَّاعَةَ آتِيَتُ لَا رِيْبَ فِيهَا وَأَنَّ اللَّهَ يَبْعَثُ مَنْ فِي الْقُبُورِ وَمِنَ الْنَّاسِ مَن يُجَادِلُ فِي اللَّهِ بِوَيْرِ عِلْمٍ وَلَا هُدَى لله له في الدنيا خزي ونذيقه يوم القيامة عذاب الحريق ذلك بما قدمت يداك وأن الله ليس بولاء من العبيد ومن الناس من يعبد الله على حرق فإن أصابه خيرٌ قم أنبه وإن أصابته فتنةٌ قلب على وجهه قصر الدنيا والآخرة ذلك هو الخسران المبين يدعو دون لمن ضر اكبر من نفعه لبئس المولى لبئس المولى ولبئس العشير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 وَكَذَلِكَ أَنزَلْنَاهُ آيَاتٍ بَيْنَاتٍ الله اللَّهَ يَهْدِي مَنْ يُرِيدٍ إِنَّ الَّذِينَ آمَنُوا وَالَّذِينَ هَادُوا وَالصَّابِئِينَ وَالنَّصَارَى وَالْمَجُوسَ وَالَّذِينَ أَشْرَكُوا إِنَّ اللَّهَ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 والشمس والقمر والنجوم والجبال والشجر والدواب وكثير من الناس وكثير حق عليه العذاب ومن يهي الله فما له من مكرم إن الله يفعل ما يشاء هذان خصمان اختصموا في ربهم، فالذين كفوا قطعت لهم في أب من النار يصب من فوق رؤوسهم الحميم، يصار بي ما في بطونهم والجنود، ولهم مقامع من حديد كلما أعيدوا فيها وذوقوا عذاب الحريق وذوقوا عذاب الحريق إن الله يدخل الذين آمنوا وعملوا الصالحات جنات جنات تجري من تحتها الأنهار يحلوا من أساور من ذهب ولؤلؤا ولباس فيها حرير وهدوا إلى الطيب من القول وهدوا إلى صراط الحميد إن الذين كفوا ويصدون عن سبيل الله المسجد الحرام الذي جعلناه للناس والمسجد الحرام الذي جعله للناس سواء الانكف فيه والباد ومن يرد في ب احد بظلم نذقه من عذاب وَإِذْ بَوَّأْنَا لِإِبْرَاهِيمَ مَكَانَ الْبَيْتِ أَلَّا تُشْرِكْ بِي شَيْئًا وَطَهِّرْ بَيْتِي لِلطَّائِفِينَ وَالْقَائِمِينَ وَرَكَعْ عِنْدَ السُّجُودِ وأذن في ناس بالحج ياتوا كرجالا ياتون كرجالا وعلى كل ضامر يأتين من كل فج عميق ليشهدوا منافع لهم ويذكروا اسم الله ويذكروا اسم الله في أيام معلومات على ما رزقهم على ما رزقهم من بهيمة فَكُلُوا فكلوا منها وأطعموا البائس الفقير ثم ليقضوا تفثا وليوفوا نذورا وليطوفوا بالبيت العتيق ذلك ومن يعظم حرمات الله فهو خير له عند ربي وأحيلت لكم الأعوام إلا ما يطلع عليكم فجتنب الرجس من الأوثان واجتنب قول الزور حلفا لله غير شريك نبي ومن يشرك بالله فكأنما خر من السماء فكأنما خر من السماء فتخطفه الطير او تنوي بالريح في مكان سحيق فيها منافع لا أجل مسمى ثم محلها إلى البيت العتيق ولكل أمة جعلنا مسكن ليذكر اسم الله ليذكر اسم الله على ما زقهم من به الأنعام فإلهكم إله واحد فله أسلموا وبشر المخبتين الذين إذا ذكر الله وجلت قلوبه والصابرين على ما أصابه والمقيم الصلاة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 أذن للذين يقاتلون بأنهم ظُلِمُوا وإن الله على نَصْرِهِمْ لقدير الذين أخرجوا من ديارهم بِغَيْرِ حق إلا بِأَن دمت صوامع وبيع وصلوات ومساجد يذكر فيها سن الله كثيرا ولا ينصون الله من ينصر إن الله القوي عزيز الذين إمكَن أقاموا الصلاة وآتوا الزكاة وأمروا بالمعروف وأمروا بالمعروف ونهوا عن المنكر وللله عقبة الأمور وإن يكذبوك فقد كذبت قبلهم قوم نوح وعاد وقوم ابراهيم وقوم لوط واصحاب مدين وكذب موسى فامليت للكافرين ثم اخذتهم ثم اخذتهم فكيف كان نكير فكاين من قريه اهلاكناها وهي ظالما فهي خاوية على عروشها وبكر معطلة وقصر مشيد أفلم يسيروا في الأرض فتكون لهم قلوب يعقلون بها أو آثان يسمعون بها فإنها لا تعمل أبصار 10. لن تعجلونك بالعذاب ولن يخلف الله وعده وإن يوما عند ربك كألف سنة مما تعدون 11. وكأي من قرية أمليت لها وهي ظالمة ثم أخذتها وإلي المصير أنا لقى الذين مؤمنون، فالذين آمنوا وعملوا الصالحات لهم لهم موفرته ورزق كريم، والذين سعوا في آياتنا معاجزين أولئك أصحاب الجحيم، وما أرسلنا. قبل كمر صلوا ولا نبين إلا إلا إذا تمنا القشيطان في أمنيته فيسخ الله ما يلق الشيطان ثم يحكم الله يجعل ما يلقى الشيطان فيثنت ل فِي للذين في قلوبهم مرض والقاسيات قلوبهم وإن الضالين لفي شقاق بعيد ولِيَعْلَمَ الَّذِينَ أُوتُوا الْعِلْمَ أَنَّهُ الْحَقُّ بِرَبِّكَ فَيُؤْمِنُوا بِهِ فَيُؤْمِنُوا بِهِ فَتُخْبِتَ لَهُ قُلُوبُهُمْ وَإِنَّ اللَّهَ لَهَادِي الَّذِينَ آمَنُوا إلَى صِرَاطٍ مُسْتَقِيمٍ وَلَا يَزَمُ فَارْهَبُوا فِي مَرِيَّةٍ مِنْ حَتَّى تَأْتِيَهُمْ سَاعَةُ بُعْدَةٍ حَتَّى تَأْتِيَهُمْ سَاعَةُ بُعْدَةٍ أَوْ يَأْتِيَهُمْ عَذَابُ يَوْمٍ عَقِيمٍ الْمُلْكُ يَوْمَئِذٍ لِلَّهِ الْمُلْكُ يَوْمَئِذٍ لِلَّهِ يَحْكُمُ بَيْنَهُمْ الْمُلْكُ يوم أن يحكموا بينهم فالذين آمنوا وعملوا الصالحات في جنات النعيم والذين كفروا وكذبوا بآياتنا فأولئك فأولئك أو ماتوا لا يزقنهم رزقا حسنا وإن الله له خير الرزقين لا يدخلنهم مدخلا يرضونه وإن الله عليم حليم ذلك ومن عاقب بيثم ما عوقب بيثم هُوَ عليه لينصرنه الله يَنصُرُهُ اللَّهُ ذلك بأن الله هو الحق، ذلك بأن الله هو الحق، وأنما يدل من دونه هو الباطل، وأن الله هو العلي الكبير. ألمت وأن الله. أن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 في الارض والفلك تجري في البحر بامره والفلك تجري في البحر بامره ويمسك السماء ان تقع على الارض ويمسك السماء ان تقع على الارض الا باذنه ان الله بالناس لراؤوف رحيم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 ك لعله دم مستقيم وإن جادلوك فقل اللهم أعلم بما تعملون الله يحكم بينكم يوم القيامة الله يحكم بينكم يوم القيامة فيما قوتم فيه تختلفون سماء و الأرض إن ذلك في الكتاب إن ذلك على الله يسير ويعبدون من دون الله ما لم ينزل به سلطانا وما ليس له به علم وما وإذا تتلى عليهم آياتنا بهينات تعرف في وجوه الذين كفر ومنكر يكادون اللَّهُ الَّذِينَ كَفَرُوا وَبِئْسَ الْمَصِيرِ يَا أَيُّهَا النَّاسُ ضُرِبَ مَثَلٌ فَاسْتَمِعُوا لَهُ إِنَّ الَّذِينَ تَدْعُونَ مِن دُونِ اللَّهِ لَنْ يَخْلُقُوا ذُبَابًا وَلَوْا اجْتَمَعُوا لَهُ وإن شيئا لا يسدوه منه ضعف الطالب والمطلوب من قدر الله حق قدره ما قد الله حق قدره ما قد الله حق قدره قدر ان الله لطيف خبير وَاللَّهُ يَسْطَفِي مِنَ الْمَلَائِكَةِ رُسُلًا وَمِنَ النَّاسِ إِنَّ اللَّهَ سميع بَصِيرٌ يعلم مَا بَيْنَ أَيْدِيهِمْ وَمَا خَلْفَهُمْ وَإِلَى اللَّهِ تُرْجَعُ الْأُمُورُ اسجدوا واعبدوا ربكم وفعلوا الخير لعلكم تفلحون وجاهدوا في الله حق جهاده هو جادباكم هو جادباكم وما جعل عليكم في الدين من حرج مِلَّةَ بِيَكُمْ إِبْرَاهِيمَ وَسَمَّاكُمُ الْمُسْلِمِينَ مِنْ قَبْلِ وَفِيهَا بَا لِيَكُونَ الرَّسُولُ شَهِيدًا عَلَيْكُمْ وَتَكُونُوا شُهَدَاءَ عَلَى النَّاسِ فَأَقِيمُوا الصَّلَاهُ وَآتُوا الزَّكَاهُ وَاَعْتَصِمُوا بِاللَّهِ وَمَوْلَاكُمْ فَنِعْمَا I'll sleep.